يستخطون من الناس ولا يستخطون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الفول يستخطون من الناس ولا يستخطون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما وكان الله بما يعملون محيطا